بسم الله الرحمن الرحيم جنود الدين في الدين وفي الدين نجيشهم تحت الفات جلد الدين لأرض السبات فلا هايا من في ثبات يقولون الكفر نحن في شتات سنسكت قولهم نحن الأبات سندحار كل جمع للقسات ونهديم كل صرح للطغات لنجعل جيشهم تكفى وفات ينقذ به العباد في ثبات سنرجعهم لجيشهم حفات ونجعلهم لجيشهم عضات ففي بدر لنا نصر الحمات وفي احد صمدنا كالرساد كتر جنود الدين رب الصبا لها يا بنا قبي تب جنود اليد في معاده جيش جنود الدين